لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا من أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم وأتيت فيهم كي أعود مطهرا لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم قد ينوء به الواد وطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا والعيب مني قد جرى ناديت يا الله ناديت يا الله توبتي فاقبل توبتي هذه صحيفة من تجنى وافترى وخلعت ثوبي والحياة وخلعت ثوبي والحياه وما بها ولبست ثوب الفقر أشعث Wszystkich tych, którzy są w من عائب قد عاب ثم استغفر وخطوت نحو البيت يسبقني فمي ليقبل الحجر العتيق الانوار فلثمته فلا وشفعتها وأعدتها وكتبت في سفر المحبة أسطرا وبدأت أسعى حوله متثاقلا فمعي ذنوب فمعي ذنوب المشرقين وما وراء فإذا رملت أقض ذنبي كاهلي وإذا مشيت فمن سواي مقصيرا يا وحشتي يا وحشتي لا شيء أحمله معي غير الذي كتب الملاك وسطارا ركعا عند المقام مسبحا ومكبرا فوفر ذنوبا فوفر ذنوبا فوفر ذنوبا فوفر ذنوبا لا يضرك حجمها واستر على عبد واستر على عبد رجاك لتسترى الحمد يا ما زمزم هل ستغسل عاصيا هل ستغسل عاصيا بالأمس عاش على الخطيئة وامترى واليوم قد جاء الكريم بذنبه يرجو من الرحمن عفوا ظاهرا وأنا اخترحلي عند أحجار الصفا والرحل فيه من المعاصي ما ترى وهناك ألقيت الذنوب وهناك ألقيت الذنوب وهناك ألقيت الذنوب على الحصى فإذا ذنوبي تعتليه وأكثره بسعيت نحو المرو أبكي حالتي والكل يسعى ضاحكا مستبشرا ورملت في بطن المسيل تاسيا ودعوت من جعل الكتاب بصا وقضيت سبعا والرجاء بخالقي ان يستر الذنب العظيم وينفر يا راحلين إلى مينة هذه مينة هذه الجبال وتلك سنه من سراء صلوا بها، صلوا بها خمسا كما فعل الذي قد جاءكم بالنور حتى أزهر. فإذا قضيت الفجر فيها فانتظر حتى الشروق لكي تهب مغادرا وازحف مع الجمع العظيم ملبيا وَاجْمَعْ مِنَ الْعَرَفَاتِ خَيْرًا وَافِرًا وَانْزِلْ بِأَرْضٍ دَبَّ فِيهَا الْمُصْطَفَى وَاحْلُلْ عَلَى وَادٍ رَآهُ واسأل صخورا هاهنا عن حجت مع المختار نورا أنوارا يا صخر نمرة هل سمعت خطابه أسمعت من رزق البيان فعبرا أسمعت هل بلغت تسأل امه قالوا نعم والدين أصبح ظاهرا أسمعت اللهم فاشهد حجه أرأيت والقصواء كانت من براء وأقام مبعوث السماء صلاته جمعا مع التقديم هديا خيرا هذا الحبيب أحبتي من أجلنا قد جاء بالدين القويم ميسرا فاتبع هداه Wtedy, هداه mógłbyś بخير wziąć, من się المختار mógłbyś się wziąć, mógłbyś من عاشق لك فيها وهو تحيا يا هوك اوه يشهد دمعه وانا هدي الأحجار عندك والثرى طفها هنا نزل الختام فمسكه اليوم أكملت فأكمل من برا، وقرأ وأتممت فقد نزلت هنا فأقرت الإسلام فأقرت الإسلام ديناً آخراً وقرأ رضيت وقد تباعد عهدها وانظر, وانظر فقد صار الكمال مبعثرا وتفرقوا وتملهبوا وتشرذموا والكل أصبح تائها او حائرا فتحول الافك المبين إلى هدى وتصدر الجهل الحياة وفسرا يا رب إني قد اتيتك بارغا من كل ند للعباد مزورا فارحم عبيدك يا واجعله في علم الشريعة مبصيرا ولا ترجع بيدك خاسرا واغفر لإخواني جميعا ذنباهم واستر عليهم يا حليم قاربت ساعته والقلب فيك مصورا قد شاء رب العالمين فراقنا بعد الغروب لكي أعود القهقر. وشددت رحلي نحو جمع قاصدا وديان جمع للصلاه مع الورى جمع النبي بها الصلاه جماعه والفجر قد اداه فيها مبكرا فأتيت مشعرها ألوذ بناصري ولسان حالي قد أبان وعبرا فذكرت ربي عنده متمثلا فإذا أخضتم والهداية أشكرا ثم انتهينا والرحيل إلى منا قد حان قبل شروقها أن تظهرا يا راحلين إلى منا هيا بنا هيا هيا بنا هيا اليها بادئا ومكررا قصدت جمرتها لارمي سبعها ورفعت بالتكبير صوتا هادرا الله اكبر عند كل قذيفه في وجه ذنبي كي اعود محررا الله اكبر قد رميت خطيئتي الله اكبر والذنوب على الثرى الجني يا خالقي من خزي يوم خاب فيه من افترى ومضيت أذبح ما تيسر مقتد بكتاب ربيها هذه من عبيدك فديه قلت قلت وقل البيع قل المشترى فاقبل من العبد الفقير وَلَوْ قَد جَاءَ بَيْتُكَ هَل سَيَرْجِعُ أَفْقَارَا وَحَلَقتُ بَعْدَ الذَّبْحِ مُقْتَدِيًا فاليوم يسر للحجيج أمورهم لا ذنب فيما قدموا أو أخرى ورجعت نحو البيت يسبقني فمي فأنا المتيم مقبلا أو مدبرا واسال دهورا كم عشقت خياله وملات عيني منه حتى أبصر وشربت كأساً من Świętym فغسلت كلّي który jestem, który jestem, który jestem, متضرعا مستغفرا ثم اتخذت من المقام صلاته قد جاء تنزيل الهدايه امرا وشربت من ماء السقايه زمزما فغسلت نفسي حامدا او شاكرا ثم اتجهت الى الصفا بدا به وختمت بالمرو العتيق شعائق حجتي فاستر عبيدك بالهدايه اذ عرى واختم له بالحق عند مماته واجعل له من فيض جودك ناصرا فأنا الصغير فأنا الصغير فقدت كل وسائلي ولقد هفوت وجئت بيتك صاغرا وشرعت بالعود الأخير إلى منى لا باس في يومين تبقى ذاكرا يوما أراد ثلاثة يبقى بها فكتاب ربك قد أجاز وخيرا جاء الفراق لأرض مكة بعدما كان اللقاء كان اللقاء على القلوب مؤثرا فذهبت للبيت العتيق مودعا فاثاقلت رجلاي انا اهجرا أنا أهجرا أننا أهجر ونهل من تلك العيون سحاب بالدمع يغلي هائجا وفائرا فوضعت كفي فوق احجار بدت للبيت هل يا بيت ارجع زائرا يا بيت هل هذه نهاية يا بيت وادع بالسلام مسافرا طوفته بالدمع سبعا داعيا عودا من الرحمن برا طاهرا تلك المناسك قد جمعت صحيحها